بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طَـٰسِـنِ تِلْكَ آيَـٰتُ الْكِتَـٰبِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إن ونشأ منزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه فَقَد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبثنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِسْ لِلقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُوا وَيَوْمَئِذٍ أُقَدِّرِي وَلَا يَمُنُّ طَلِقٌ لَكَ فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا عُدًّا وَلَهُمْ عَلَيْكَ يَدٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونْ قَالَ كَلَّا فَذَهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَنًّا فَإِذَا جَاءَ الرَّوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أن أَرْسِلَ مِنَّا بَشِيرًا صَالِحًا أَلَمْ نَجْعَلْ رَبَّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ يَتَّخِذْ مِن عَمْرِكَ سِنًّا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِلاَّ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا حِسَّتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبَصَّرِينَ وَإِنَّ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ لِي إِسْرَايِيلَ قَالَ فِي الْعَوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا مَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَحْسِبُونَ قَالُوا لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرَ إِلَٰهِنَا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عِصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُلْقَبَانٌ مُّبِينٌ وَنَجَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ هُوَ إِنَّ هَذَا لَكاهرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِبَطْشِهِ فَمَاذَا قالوا ارضِه واطعه وبعث في المدائن حاشرين يسوق بك كل تحال عليم فاليوم عبد حركه يوم معلوم وَثِيَنًا لِّلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُدَّسِنُونَ لَعَلَّنَا نَسْتَمِعُ السَّحَرَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَفِعْنَا أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَنقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 قالوا لا ضييف إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَارْكَنِ فِي الْعَوْنِ قُلْ مَن يَنصُرُنَا مِنَ الْجَانِّ وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع الحافرون فأخرجناهم من جنات وعظوم وكنود ومقام كريم ثُمَّ وَأَوْرَثْنَاهُ مَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُم مُسْرِفِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي كَيْ يَحْشُرِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَذْلَفْنَا ثَمَّ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 وَشَرَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هل يَعْلَمُ نَعْمَاءُكُمْ إِذْ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم مما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهجين والذي هو يطعمني ويسين وإذا مررس فهو يشين والذي يميتني ثم يشين والذين اطعمه ان يطريطئ يوم الدين رب هب لي حكمه وانصره من الظالمين واجعل في الاخرين وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَةِ جَنَّةٍ مَّعِيمٍ وَاغْفِرْ لِأَبِهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ صَعَةٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذِنَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّدَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَفِيهَا لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يُنْكِرُونَكُمْ أَوْ يَنَسْهَرُونَ تَكُبُّكُمْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَيُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعَهُ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَعَذَّبُونَ سَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجِرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَاكِعِينَ ولا صديث حميم فلو أن لنا شرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العجيز الرحيم كذبت قوم نوحي المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تستقون إني لكم رسول أمين فاستقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل. إن أجري إلا على رب العالمين فاشتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك والسبع كالأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 قَالَ رب إن قومي كذبون فاسته بيني وبينهم فتحا ونجي ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَلِكَ عَادَ الْمُفْسِدُونَ إِنْ قَال لَهُمْ أَخَوُهُمْ مُودٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم من أدر إن أدري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مطانع لعلكم تخلجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أَمَدَّكُمْ بأن عاموا وَجَنَّاتٍ مِنْ عَيْنٍ وَعَيْنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَمَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَدتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِذِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فذَبَت َمُودُ الْمُرْسَنين إذ قَالَ لَم أَقُوم قَاالِكٌ أَلَا تَتَّقُون إِن لَكُمْ رَتُول أَمِين فَسَّقُ اللهَّه وَأَقِيع وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها هضير وَتَنحِتونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُوتًا فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا وأنت من المفحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا يهد وما كان أسوهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُبْتَلِى إِنْ قَالَنَا إِنَّا أَكُونُ لُوطٌ أَلَا تَسْقُونَ إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون مَا خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادين قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي أَرَى عَمَلَكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِ وَاذْهِبْ مَا يَعْمَلُونَ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فتاء مطر المنذرين فِى ذٰلِكَ اٰيَةٌ وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْاِنْكَاثِ الْمُفْسَدِ اِذْ قَال لَّهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَسْقُوْن لكم رسول أمين فاشتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من وَذِنُو بِالْقِسْطِ مُسْتَقِيمًا وَلَا تَدْخُلُوا فِي مَا تَأَسَاءُهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاسْجُدُوا لِلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي بِنِعْمَتِهِ الْأَوَّلِينَ قالوا إنما لمن المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأتق علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ فَكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظُلُمَاتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وإن رَبَّكَ لهو العجيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وَإِنَّهُ لَفِي سُبُلِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِنُوهُ لَمَّا أَبَى إِشْرَاءَ إِلَّا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك فلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون سَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اسْتَعْنَاهُمْ فِيهِ ثُمَّ جَاءَ أَمْرُنَا مَا كَانُوا يُوعَدُونَ لَا أَغْنَى عنهم ما كانوا يمسعون وما أهلتنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وَمَا يَنبغي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ السَّمْعَ لَمَعْدُونٌ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرِ الَّذِينَ عِشْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العجيز الرحيم الذي يراك حين تقوم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 وَالشَّوَارِقُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا وذكروا الله كثيرا وانتطروا من بعد ما ظلموا وتيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الصبع والتوزيع محفوظة